كلا ان لم ينته لنسف عن بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعنا ديا فندعنا ديا سندع الزبانيا كلا لا تطعه واسجد وقتلب